فإذا النجوم قمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الوسل أقطتت لأي يوم أدلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعه الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من جعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقد أعلف نعم القادر وينوي يومئذ المكذبين ألا نجعل الأرض كفاتا أحياء أو وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء انفرات ويل يومئذ للمكذبين ان تنفوا انا ما كنت به تكذبوا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 فاعتذرون ويلوا يوم إذ المكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون ويلوا تَخِينُ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَثَمَارُهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا أَن بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إنا كذلك كان جزى المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كونوا وتمتعوا قليلا كونوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ رَكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِنُ يَوْمَئِذٍ الْمُكْذِبِينَ تَبِئُ أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ